بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث راشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريب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 ثم إن علينا حسابهم